بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد هذه قراءة في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قول الله عز وجل بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بعد يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو يروي لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله. هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. طيب فرض هذا الجهاد. دليله. كتبا كتبا يعني فرض، كما قال سبحانه كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام فهذا دليل على فرضية القتال نعم هذه الفرضية على قسمين على قسمين فرضية عينية وفرضية كفائيه فرضية عينية يكون الجاد فرض عين في أحوال إذا دام العدو أرض المسلمين، فلو يجب عليهم الدفع على التفصيل الذي ذكرنا من قبل إن كان هؤلاء سيقتلون سيقتلون، وعندنا قوة لدفعهم وجب او دخلوا يريدون الاستيلاء على بعض الخيارات او كذا، وعندنا قوة لدفعهم وجب علينا دفعهم. طيب. فإن قلنا ضعفاء، فينظر إن كان هؤلاء سيقتلون سيقتلون لا يمدون أيديهم لا معاهدة ولا صلح ولا أي شيء ولا يقبلون أي شيء وسيقتلون سيقتلون خلاص خلص حينئذ يتعين علينا الدكش لأنه ليس هناك مصلحه في الوقف والتوقف عن القتال او ان نكون ضعفاء وهؤلاء يمكن رد عداوتهم بالتنازل عن بعض الأشياء او بالتصالح معهم او غير ذلك فحينئذ يتعين علينا فعل ذلك ونحفظ دماء المسلمين ولا نوفي بالمسلمين رجالا ولا نساء صغارا وكبارا إلى هذه التهلكه ونحن نستطيع أن نحقن جماعة إذا هؤلاء إن ذهموا وعندنا القدرة دفعناهم بكل سبيل ولا نتصالح معهم ولا أي شيء عندنا القدره فاننا ندفعهم وعدوا لهم ما استطعتم من قواتهم ومن رباط الخير تنهبون عدو الله وعدوكم إذا ذهموا أرضنا عند ضعف فينضر أي أيضا إذا كان هؤلاء لا يرجعون بأي شيء ولا عهد ولا صلح ولا أي شيء هم سيقتلون سيقتلون إلا خلاص ماذا نصنع أي مصلحة في التوقف فلنقاتل عسى الله يفرج أو يحصل فيهم ما يحصل من القتل أو عندنا ضعف ونستطيع أن نضرأ هؤلاء عنا أو أن نكون تشراهم بمصالحة بالمعاهدة بأي شيء فحين ذي نلجأ إلى ذلك العمر الثاني يتعين الجهاد ويصبح فرض عين إذا التقف صفان يعني في صحات المعركة صحات المعركة لا يجوز أن تفير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى ثيان يا أيها الذين أملوا إذا لقيتهم الذين كفوا زحفا فلتولوهم الأدبات ومن يوليهم يومئذ ذبوراه الا مُتَحَرِّفًا للقتال او متحيزا الى فئه فقد اباء بغضب من الله او جهل الامر الثالث ثالثا يتعين الجهاد على من احتاج اليه المسلمون في خبراته في صنعته الرابع يتعين الجهاد على المسلم إذا عينه الإمام نص عليه يا محمد يا إبراهيم يا علي يا زيد اطلع خلاص تعين هنا يتعين الجهاد ويكون الجهاد فرض عينين فإن اعتدى العدو على أرض غير أرضنا بلد أخرى هل يجب علينا أن معهم إذا اعتدى العدو على المسلمين نعم يتعين أن يقف على أقرب الناس يعني من تحصل به النصرة في البلد المجاوره وهكذا لكن ليعلم ليعلم ليعلم أن هذا التعين إنما يكون على أولاد الأمور إنما يكون على الدولة أما الأفراد فلحيلة لهم فلا يتعين عليهم شيء لما التعين والفرضية تكون على من يملك ومن يقدر من الأقرب في الأقرب إذا كان عنده قدرة يعني هذا التعين على الدولة بشروط الأول إذا كان عنده قدرة على المعاونة والرد ولكن إذا كان لديه ضعف وساء واذا اشترك سينتقل عدو من ارض هذا الى ارضه ولا ما له به يبقى يحق انتماء فان الجهاد لا يتعين في لحظات الضعف اثنين ان يكون بيننا وبين هؤلاء ميثاق وعهد فان كان بيننا وبينهم ميثاق وعهد فحينئذ نكون على احوال الحالة الأولى أن يكون لدينا قوة فحينئذ نعلم هذا العدو بأنه إما يرجع عن إخواننا وإما نقطع هذه العلاقات وهذه العهود قال تعالى واما تخافنا من قوم من خيانه فانبذليهم على سواء نطرح اليهم عاده اذا كان عندنا قوه فحينئذ نقول ارفع ايديكم عن اخواننا اذا ما وافقوا فنقول خلاص ما بينهما لكم نقض ولا منصر اخواننا قبل هذا قبل ان نعلمه وان كان عندنا ضعف ويترتب على نقض هذا ضرر فحينا يدم لا نكلف قال سبحانه وتعالى وان استوى في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله لا تعملون ميثاق هذه احوال لا ينبغي ان تختلط اوراقها بل لكل مقام المقال ولكل حال ما يناسبه من الاحكام وانما يقع الخلط دائما بين هذه الاوراق نتيجه الخلط في الفهم وعدم استيعاب النصوص كلها وجمع النصوص في الباب حتى يستقيم الفهم هذا اختصار فيما يتعلق بهذه المساله اختصار شديد فيما يتعلق بهذه المساعدة وهي فرضية الجهاد فرضية عينيه واحوال ذلك على البلد على البلاد المجاورة على الافراد على الحكومات فهناك وجبات تماط بالاحكام بالحكام وهناك واجبات تناطب بالافراد فلا أجعل الفرد دولة واوجب على الفرد الذي لا يملك ما أوجب على الدولة للتملك أو أوجب على الدولة بإطلاق فيستوي قوتها وضعفه ويستوي ميطاقها وعهدها وعدم ذلك لا بوابط أليس ربنا القائم وإما تخافنا من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواه وأمر باحترام هذا النثاق أليس الله القائل وإن استنصروكم في الدين مين هم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا دعا موليهم وانفجهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما, و... ما لكم بولاتهم من شيء وين استنصروكم في الدين اخواننا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله لا تعملون بصير هذه احوال تختلف فلا نوجب باطلاق ولا نبرر باطلاق ولا نخاطب الأفراد الحكومات بخطاب واحد بل فوارق لابد ان تكون من تكلم بهذه الضوابط سليم وسليم الناس بدلا من المفرد على شباب المسلمين في أي بقعة للدقاء الأرض اطلع ليه اعمل إيه اطلع جاه. يبط تمروك إزاي مالكش تحفظ في سيارات هتوديك وفي معابر وفي مش أنفاء مش عارف إيه. ومخاطر يتعين عليك هاي ما تطلع أنت سوق السيارة يطلع أنت أركب قدامي أنت في الكرسي قدامي وإنا في الكرسي الوراء لا انا على فغر هنا انا ببعث بحمس برب لا والله انت مفسد وليست مربيا مفسد ماذا يفعل هؤلاء الشباب اما يلتقطون في بلدانهم او يلتقطون في البلاد التي ذهبوا اليها او يحصدون حفظا من اعدائهم لأنهم ليس لهم دراية ولا خبره بالقتال وكم يترطب على ذلك بالنساسة لكن لو فطرد ان الجهاد تعين فانما يتعين على من يقدر يتعين على الدولة يتعين على الحاكم اما انت كيف اخاطبك كيف اخاطبك بهذا الخطاب الذي لا يخاطب بي الا الدولة الى الحكومه كيف هذا لا بد المسائل تختلفه هذا اختصار اخوان مهم جدا في هذه المساله هذا اختصار مهم في هذه المسألة وهذا الاختصار جمعت فيه ادله الباب لا. كويس يعني عايز نقول انه دول لعدل ولا مسرق مثلا دول خوله دول قوم غد وانت بتقول وأني يهاجر وثالث ورابع وخامس وعشر، إيه في ثالث كمان؟ إذا كان أخوك يقول لك ألف فرض على عبد ثالث رابع لا خلاص انتهى يعني. يقطع هذا، ما فيش مشكلة لا خلينا في الباب الشوائب لا أصوات عين هنا مساقن ثالث هو اعتدى قطع المساق لكن الثاني قد ما تخاصن إزاي؟ إذا دهم الأرض خلاص قطع معدش مساق فقا لا الفصل شوف فصل أنا عاوز الكلام يبقى في غير الضق دهم أرضك كلمة في أحكام دهم أرض غيرك وانت جنبه دي أحكام هو عفكر بين الاتنين دهم أرض غير أرضك غير دهم أرضك أيها المسلمون كلهم واحد إزاي طيب إذا كان كذلك ليما ما وجدناش على المسلم في بقاع الارض هنا الوجوب بمن يكون قريبا شيئا فشيئا الوجوب على دول الاول ثم اذا لم يحصل النصر منهم يبع اللي جنبهم يبقى على جنبهم يبع اللي جنبهم كيف يعني كيف يعني كذا؟ ايوه خلاص يبقى ما نجيبش على كل يبقى هل الذي وجب على اهل البلد التي تهمل عدو زي اللي وجب لا يجب علي انا وبيني وبينهم اقفار طيب يبقى يختلف اما قول اخينا ومن يواجه في سبيل الله يجلس أرض الجفئ مراغماً كثيراً وسعى ومن يخرج من بيته وواجه إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجراء الله آية في كتاب الله صحيحة في كتاب الله حالها إيه وقتها إيه طبقها النبي ولا ما طبقها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بالآية في عهد الضعف لماذا ما أخذ بها بلاد خباب سلمان لماذا ما أخذ بها المسلمون بإطلاق انما من يهاجر في سبيل الله صح ويخرج ويقاتل ويجاهد تحت الراية تحت الايمان وإذا دعاه ليفتح بلدان الأرض في جيوش المسلمين الذي تحت إمره معروف تحت راية معروفة فحينئذ ومن يخرج من بيته وياجراً إلى الله ورسول ثم يدرك الموت فقد وقاجروا الله لكن لو أنا أطلع الآن مثلا اعتدي على بعض الاعداء في بلدي انا واحد خرجت اجاهل وقاتل فقتلت هؤلاء فقتلوني فكانت النتيجة ان استجلبت عداوه هؤلاء على بلدي كلها وحصلت العداوة على بلدي كلها فدفعت ثمن انا فرد قتلت فردا او اثنين او ثلاثة او اربعه فقتل من بلدي مئات والوف ومئات الالوف هذا في سبيل الله هذا ليس في سبيل الله هذا ليس في سبيل الله إنما هذا في سبيل الجهد إنما الذي يخرج بالضوارد إنما الذي يخرج يا أيها الدينا من الملكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أراضيته بالحد من الأخرة ليس معناه إن كل من سكت راضل إذا سكت في وقت يتعين عليه السكوت يبقى ليس داخلا لماذا استعمل النبي الآية في الحديدية وقال كده ودخل ولم يلتفت إلى هؤلاء المشركين الذين حصلت النصره النبي فصلنا عليهم قبل ذلك ويخرج ويدخل, ويدخل إن شاء الله لا يمنع المسلمين من الدخول لا يرجع هو المسلمون حتى يعدون في العام القادم ليه؟ مع إنفاس البيات معينة فيما يبدو لي ولك إنه العرب شندي ستفقد المهادة كوني رسول يدخل رغم أولو حتى لو بساعة الراكب بس الآن, الآن الآن الآن مش يبقى العام القادم لا الآن حتى لا تحدث العرب ان هؤلاء عندهم قدرة وقوة منعونا لكن النبي لن يركز الى هذا لحظات هل نطدد هذه الايات على هذه الحالات السياسة الشرعية التي ناسمت المقام لا ولهذا نقول هذه الايات الحادثة على الجهاد هذه الحديث الدالة على فضيلة الجهاد كله على العين والرأس ما في خلاف ذروة تمام الاسلام والجهاد لكن حينما يكون بضوابطه حينما يكون ب التي يحصل بها فعلا نصرات المسلمين يحصل بها فعلا نصر للاسلام وبذل للدعوة انما لو حصل بها حصل بها خلاف ذلك وكان التهور فلا سن مستنوجر ولا يشفع لنا حينئذ اننا نريد الشهادة في سبيل الله من اراد الشهادة في سبيل الله سالك سبيلها سالك طريقه أما ان هؤلاء هذا الكلام في بطول الكتب وضمن الايات التي كانت في عهد النبي والاحديث انما يهود اليوم غير يهود امس يهود امس كانوا محتربين شوية انما يهود اليوم اهل غد تعمل مواطيق تعمل عروض ولا تعبرهم دول ما يعبرش حاج يبقى بالتالي هذه اللغة لغة ضعف معهم هؤلاء لا يعرفون سوى لغة القوة وهؤلاء كما أخبر الله عنهم تحسبهم جميعا وقوبهم شتى فما عليك إلا أن تدخل وتقاتل والنصر الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء لا يحترمون لك ميثاقا ولا يقيمون لك عهد نقول هذا الكلام لأنهم لا يحترمون ميثاقا ولا يقيمون عهدا كلام صحيح لكن لتعلم أن الأمر واحد الآن والامس وقبل الامس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى أقاموا عهده؟ أقاموه يوم قريظة يوم الأحزاب حين استغلوا اجتماع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وليلة وبين النبي صلى الله عليه وسلم العهد بنقريظة وهم يعلمون الدائرة لما كانت على إخوانهم السابقين من بني مضير وغيره ويعلمون قوة الإسلام لكنهم مناتهم المنون وغرهم الشيطان الغرور انه سيحصل لهم الان سيطرهم على النبي صلى الله عليه وسلم فهم والاحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم حين اذن ستمكنون لكن كانت النتيجة فكانت النتيجة ان نقض العهد واصبح النبي بين فكي الاسد هم, هم هم هم ومع ذلك لم يوصر ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم عاهد بن نظير عاهد بن قريضة عاهد بن مبس قالوا لقى اليهود ولم ينقض النبي عاد حتى نقضوه فلما نقضوه عمله صلى الله عليه وسلم يستحقون إذن هؤلاء وبالأمس كانوا الأحكام التي تجري معهم اليوم هي نفس الأحكام التي جرت عليهم من قبل وتلك شرعية يراها ولي الأمر ويراها السلطان ويراها أهل الحل والعقد وأما افراد الناس فما عليهم إلا أن يعينوا سلطنهم أن يعينوا أمراءهم وأولي الأمر منهم العلماء والأمراء إذا رأوا شيئا ولا يخرجون عليهم فتجلس في البلد الف الفرائي فتقع العداء في البلد قبل أن يطأ العدو أرضهم وقد كفين الأعداء مؤنه دان لا لا نتعود الش... الشغب هذا فإن كان تقصير وهي الأمر الثالث أو شبه الثالثة أنك تتكلم بهذه الضوابط الشرعية والعين والراس لأننا لا نستطيع دفعها لأنها قائمه على نصوص وثائق الدليل لكننا أيضا نتكلم لكننا نتكلم أيضا عن ولات أمور يأخذون الأمور المآخذة الشرعية أما إذا كانوا ولات الأمور قد راعوا القضية على فرق بينه وبين هؤلاء فماذا نصنع نقول أنت أسكنة ماذا نصنع ماذا نصنع أنت أسكنة نقول هؤلاء عطلوا شيء وجب عليهم هؤلاء قفروا في شيء وجب عليهم في حسابهم الله سبحانه وتعالى وإذا كانت تلك مفسده فهل تزاد المفسدة أم نقلل المفسدة هذه مفسد ما فيها خلاف في في المفاتيح ما هي القاعدة المعتصره المعروفه ان المفاتيح لا تدخله بمثلها او باعلى منها عندك حل اقل من هذا بكثير من المفسده توكل على ما عندك حل اسكت هذا الحل انما انت كثير نعمل ايه نطلع نستعيش نعمل نسوي مركب السفن والبواخر، مركب الطائرات ولا كل واحد ياخذ في المطبخ في جيبه وعصى جدي وياخذ سجيدة في سبيل الله وكما امر الله موسى لن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطوض العظيم فسيحصل النصرة ان شاء الله بعصى جدي وسكين امي ولا نبقى هكذا ذي الله يتاجر من أعداء الدين غلط غلط فمن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي على قاعدا ومن لم يستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وليس على الأعم حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المرض حرج ليس على الضعفاء ولا على الذين لا لأليه دونما ينفقون حرجا إذا نفح لله ورسوله ما على المفسنين من سبيل والله غفور رحيل زي ما تحط هذه الآيات حط هذه الآيات لتعلم أن هذه الحال وأن هذه لها الحال وباجتماع النصوص وتنزل النصوص التنزل الشرعي يحصل إن شاء الله الفقه السبيل فإن قفر أحد فعليه حمله ويتحمل ما قصر لكننا لا نحمل الامه ما لا تطيق بتقصير شخص ولا نضر باعلى واعظم بل نكون عقلاء ونعلم ان هذا الواقع كان واقعا متكررا في جميع العصور والدهور وكما حصل ما حصل من نكايات الأعداء للمسلمين حتى كان يقتل في اليوم الواحد في بعض الأحيان أكثر من سبعين ألفا نعم نوع الثاني من الجهاد وهو الجهاد أو من الوجوب وهو الوجوب الكفائي وهذا إنما يكون في طلب العدو لوجهاد الطلب فيحصل طلب العدو في أرض فهذا كفاء قال سبحانه وتعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غيروا أولي الضرر غيروا أولي الضرر ضعفاء ما يجدون والمجهزمة في سبيل الله فضل الله المجهدين في يا الابي أموالي على القاعدين ضرجا وكل وعد الله الحزن وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا فلولنظر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فليس الجهد فرض عين هكذا بإطلاق بل فرض عين في أحوال وفرض كفائي في أحوال الاخرى لكن كل هذا ملوط بالإمام قال البخاري كتاب الجهاد باب يط إنما الإمام جنة يطقى به ويقاتل من ورائه وذكر في حديث أبي رايرة رضي, رضي الله عنه في ذلك والآن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه فإن أمر بخير أو دعا إلى خير فإن له بذلك أجرا الإمام يعني وإن امر بغير ذلك فإن عليه منه يعني هتقول الإمام ما بيقولش ما بيعبنش خلص هذا عليه إن شاء الله وقال البخاري أيضا بابه في كتاب الجهاز ما يكره من التنازع والاختلاف وعصيان الإمام قال البخاري وكتاب الجهاز باب استئذان الإمام أبواب كلها الإمام مم. لأن هذا هو الذي يحصل به فعلا الدفع القوي والقوة بغير هذا لا ما يحصل هذا شيء نعم هذا بالنسبة إذا قصروا الولاه إذا قصر الأولاد فأدوا لهم الذي عليكم وصلوا الذي صح صح صح بعض الناس وليس بعض العلماء باطل هذا كلام من ابطل الباطل من ابطل الباطل الاخ اللي عنده سياره بجو امام المسجد اخ اللي عنده سياره بجو امام المسجد في سيارة بجو قدام المسجد ينزل لو سمح نعم سياره بيضه بجو خلاص الاخرين ان شاء الله م. واضح هذا الكلام هذا الاستدلال استدلاله, استدلاله مباشر ومي يتعلقون من كفين ومنهم لمجرد انه يعطيه كذا او كذا او كذا لا زال لا زال الاخذ والعطاء والاعطاء مع هؤلاء جاريا حتى ساعات النبي نبي اخذ منهم وعطاهم وباع واشترى كل شيء هذا من باب بيع شراء من باب آآ آآ سياسة سياسه يعطي ياخذ بالعكس انت تستورد بضاعات انت بتودي بضاعات هل لما انك تستورد بضاعه تورد بضاعة يبقى هذا من باب التولي ليعلم الجميع اسئله كبير موضوع كبير بس انا مراحح معاكم مراحح راح عشان انا عارف ان الحاجات دي صعب بيتكلم فيها لماذا تبقى ايه في الصدور امتى تطلع الله اعلم مصرح راح بس اهم حاجة يبقى كلمنا بالادل فيه تولي وفيه ولا قيل لهم بمعنى واحد وقيل فرق بينهما لكن على كل انسان ننظر المعنى سواء احنا فصلنا ولا بالتولى والتولي ولا سننظر ايه المعنى الذي سنقوله الان اما التولي فيعني النصرة والمظاهره لاعداء الدين مظاهره دينية يراد من ورائها نصرة دين هؤلاء موجه دينية مظاهره دينية تولي قلبي وهذا فرعاد بالله وهناك موالاه وهذه الموالاه على اقصى مؤالات محرمه ويعنى بها معاونة هؤلاء الوقوف مع هؤلاء التجسس لفرح هؤلاء أيها مخالفة حطه من أجل دنيا راغبا او طامعا وطامعا فيما عندهم من دونه فهؤلاء فيهم قول الله تبارك وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نعم ولا ينبغي أن يكون المسلم على ذلك هذه محرمة هذه دنيا منصب كرسي لكنه يكره دينه لكنه لا يحبه فهذه موالاة محرمة كما حصل من حافظ ابن ابي بلتاع رضي الله عنه البجري ولم يكن مناسقا لذلك وهناك من هذه الأقسام ما يكون جائزا من عهود بموجبها نعطيهم نجيب منهم كذا شوية غاز رحيم شوية غاز جايين بدون العهود يراها ولي أمر المؤمنين ولي أمر المسلمين فهذا جاء فإن استشكل عليك شيء من هذا فقل لي بالله عليك شويه غاز ولا رب مسلم جاءك تنصر بك يرصف في قيوده اغيثون يا مسلمون فترد فيوجب عهد وقد جاءك فترد بموجب عهد اعلى هذا ولا شويه الغاز، شو اظن هذا لا يطاق وما يتحمل احد في موقف مهيب عظيم عظيم انا اجزم واحرف ان شاء الله ولا استحلف ان هذا الموقف لو حصل يعني عشر معاشره لحكمنا بالكفر بلا قوط ومن لم يكفر فقد ولولا هيبه النبي يعني لو كان هذا الموقف احد العلماء لاحد المسكين لاحد كذا لقامت الامه علي الا طبعا العلم الراسخون لكن كل النبي بس هو ده اللي مخالينا او مخال بعض يحجم نظ لكن ممكن بقلبه مش مستريح ولا عجب اذا عايز استعرض تقدير موقف شوف على لسان عمر ماذا قال ولا ولسان عمر يتصدق جراء ما حصل له في اليوم وينتقر من النبي الى بضاق لكن بل ويمشي بجواري بجندل ويعطيه سيفة خذ يا بجنبه اضربهم. فإنما دم حديم دم كلب. يبقى انت بقى تبقى ايه? ده بقى عمر الملهم المحدث. تقول اللي بقى شوية غاز? هذا شائز ليس اثما ان كنات. ليه? بموجب ميثاق يا فشتل ايه ارجع اليه ونستعين الله عليه فان الله جعل لك ولمن معك مخرجا صورة ثالثه سوره ما يقع من احسان وبر اما لابوين مشركين على غير الإسلام أو يقع من لأهل ذمة يعيشون معنا، فإن هذا أيضا جائز. يبقى دي أحوال. إن أمي قدمت راغبة أفصلها؟ قال لا افصليه يبقى هذا والذي قبله. إذا كان في أو ميثاق من داب الجائز من أجل دنيا ليس نصر للدين فهذا حرام لدين نصر للدين فهذا كفر إذا عرفت الألواع شيء إذين عرفت إن الغاز وحتى لو سنقصي بقربون بكل الألواع إيه محلوا أو قابل السياحة أو عدم السياحة إيه محلوا يعني استطعت ان تشخص كل مسألة استطعت ان تشخص كل مسألة ببوابتها الشرعية إذا ما تعلق بالجهاد وفقه الاختصار وما تعلق أيضا بهذه المواقف اختصار، الذي يعنينا من التفريق بين الكفر وحين نقول ان هذا فعل كفر بين كفر النوعي وكفر العين وبين الحرام أهديات المصحبة وبين الجائز ولو صعب وتقل على النفوس لكن حد الجائز وبين الجائز حكم الطبيعة وحكم الإحسان العام لمن لم يكن من أهل الحرب الذي بيناته الشريعة من يبقى إذن لم يحدد الشر كيفية التعامل معه ولا حكمة في هذا من الذي بقي ما بقي أحد ولا بقي واقعي له ومشخص لكن الاشكال قد ياتي من نظري أنا وتشخيصي أنا لا إحنا ما قلناش من موالاه إحنا ما ولينا إحنا نقول صورة ثانية في التقسيم أو صورة ثانية في التقسيم نحن لا نواليهم حتى في العهود المثيق نحن لا نواليهم عهود المثيق سياسة شرعية دياده نصوص الولاء والبراء تبقى هنا ونصوص السياسه الشرعيه هنا نجيبهم مع بعض فانا اودي اجيب اتاجر اعمل اسوي بموجب بغض قلبي عدم المحبه قلبيه كره كره بغض عدو لكن سياسه شرعيه واضيف على ذلك على ما قلت واشعارا لو شيء واساليب فصيحه تبكي لو اردت كل هذا اين كان نحن نمنع الحديد لانهم يقيمون به الحوائط ونمنع كذا لانهم يقومون به كذا ونعطيهم المهاجر المؤمن بالله ورسوله الذي ترك الوطن بلا حديد يصنع وبلا غاز يستصبح به مباشرة خذه معك تفضل خذه معك وارجع إلى بلدك خذه معك وارجع بلدك أيما أعلى وأعظم خذه معك ارجع ويستغيث بين يديك بين يديك يا رسول الله أتردني مباشرة ليس بقى بتضخيم المسائل انه كذا او كذا مش انني مثلا ممكن مثلا ونحن لا تكلم انا دائما في هذه الحوادث اعمد الى التاصيل والتفصيل لا الى التجزئي ولا شيء بمعنى نقول ان احنا كنا بنتكلم في حكم الاستيراد والتصدير وحديد وغاز لا انما نحن نتكلم في الاصل العام يدخل بقى تحتيه اي شيء مش مشكله خدالك. فنقول بالك سنقول بان هذا الامر انما يراد به ماذا انما يراد به صحه المسلمين العام فان قلت انت بهذا الحديد يقال ساقول وبما هذا الحديد ايضا ساقيم اسلحه فنحن عندنا سوق بنبيع ونشتري فلماذا اعتبرنا, من... اعتبرنا هذا الحديث سيقوم بأصوار وأن هذه الأموال لا يشترى بأطائرات فالعقل مجال فلماذا نركز على العواصف هنا ونؤمنها هنا هذه وحدة الثانية الثانية أن نفس الأمر كان موجودا طيب ما رأيكم حين اجتمع الاحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب مع قريش فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ي يفك وان يحطم هذا الشفار القوي والتكتل فبدأ يلجأ الى بعض الرؤساء القبائل اخذهم على جم قال ما رايكم ترجعون وسنعطيكم ثلث ثمار المدينة وكذا ودوها ورجعوا خلاص هم استشار أصحابه في ذلك يعني النبي سيطعمهم وهم كثرة هيخلصوا أكل ويرجعوا لنا سنة الجاي عايزين كل سنة بقى ثلث الثمار ومعوا الثمار هنعمل ايه هياكلوا أكلنا وأتقوه علينا فهم وأولاده وأزواجه سيتعمرون من ثمارنا ويعبدون غير إلهين ويتسلحون ويأتون وربما خانوا وغدروا فجاء النبي يستشير أصحابه يستشير أنصارهم أهل الثمار وأهل الله فعرض عليهم فقال لفتعدهم يا رسول الله شيء تصنعه لنا هذا الذي استفعاله شيء تصنعه لنا أو شيء أمر الله به هذا شيء أمر الله به ولا شيء تصنعه لنا قبل ما نتكلم وقل رأينا شوف الأدب شوف الأدب شوف المنهج قبل ما يقول سعد رأيه في محل اقول رايي فيه وفي محل اقول سمعا وطاع ماليش راي هذا الذي قلته شيء امرك الله به ام شيء تصنعه لما من اجل خيف خايف يا سلام ام متربي اصول وضوابط وقواعد قواعد شيء تصنعه ولا شيء اذا قال بل شيء اصنعه لكم انا ارى هذا حتى نفك هذا التكتل قال يا رسول الله طلبة مسألات الشيء تصنعه لنا قال يا رسول الله كنا والقوم في جاهلية يعني نعبد الاوتان والاصناب و... وكنا لا نعطيهم الا قرن او بيعا. ما يطلون الله ولا حب يا رسول الله. الا يا بيع. يا ضيافة. يعني بمزاجم. انا وقد اعزد الله بالاسلام. واكرمنا بك. نعطيهم ثمارات. والله لا نعطيهم الا السيد. ففر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أم قوية لكن شوفوا موقف يا رسول الله أليس قبلنا في الجنة وقبلنا في النار؟ بلى ألفنا الحق مع الباطل؟ بلى ألم تعبنا أننا سندخل بيت الله الحرام؟ محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ بلى وهل وعدتك هذا العام؟ فعلى ما الدنيا في ديننا ليه بقى نقبل الدنيا؟ طيب ليه ما رجع الى قول عمر اذا مقامات احوال مقامات ارجع فين نستعين بمشرك مقامات استعين بابراء صفوان بن زبيد مقامات استعين بابراق مقامات استعين بخوفاء في الفتش هنا مقام هنا مقام ولهذا دائما احنا بنقول لا السيف يصلح رفعه دائما ولا إخماد دائما ولا الصلش يصلح دائما ولا التهور يصلح دائما لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه من الأحكام يبقى المثالة وحدة وحدة ما تقول شيء او بيبنه او بيعمله او بيسوه او كذا او كذا الى اخره دون النظر الى المصلحة العامة طيب الى السياسة الشرعية التي اجهل انا وانت ولهذا اذكر في بعض يعني المجالات مرة وان كنا لا نعيد هذا يعني ولا نستدله بي عموما ان بعض الناس برضو قام بحماس فبعض الساسة رد عليه وتم ذواء له الواقع الذي كان بيننا وبين وماذا يريدون مثلا وإن كنا زي ما قلت احكا نتكلمش في القضايا ولا نؤيد هذا ولا نؤيد هذا ولا بسياسة ليكشف هؤلاء يريدون لنا احنا نفتح علمها مثلا يعني ويريدون ان احنا كل هؤلاء يبقون في سيناء ليه لتسلم لهم هذه الارض وليقع بقى العذاب بيننا وبين اخوانين محتام نحن لا نؤيد هذا او لا نصحيه ولا نخطيه لكن لكل للسياسة رجالها وللسياسة ارذابها ولهذه الامور مكاملها الخفية لكننا نتكلم عن تفسير الشارع بسرعة عامة وهو النفر النفر ده اللي يمينا بقى النفر سيبونا التمثيل شام حاجة وقيل عنا شيئا ان بعض الناس يطرق كل هذا التأصير القائم عادلة ويطرق ده الشيخ كان بيأيد ده الشيخ كان بيرفض ده الشيخ مش عارف كم بيعمل سيبونا من التنثيل خالص مش من حيز الوجود لأن التأصيل أعم من التنثيل التأصيل يصطح في العصر ده واللي قبليه واللي قبليه واللي هيجي واللي بعدين ويوجد من أجلة الشرعية إنما التمثيل يختلف ويتنوع ويتغير ثانيا إن هذا قد يصيب فيه الإنسان وقد يخطئ لهذا دي نظارات تختلف تحتمل الخطأ والصواب نحن لا نؤيد ولا نرفض ولا نقول ولا دي مسائل تانية خارج لا نبحثها ابدا ابدا لكن اللي نبحثه اللي يعنينا من هذا الباب هو ماذا الذي يعنينا من هذا الباب هو التأصيل الصرع. يعني هل في يوم من الايام لما نقول الصمش نكون بذلك آثمين نكون بذلك قد اخمدنا علم الجهاد هل في يوم من الايام لما مدلا نقول ولي الأمر ونطلع نجاة بس وراء ولي الأمر هنكون بذلك للحكام هل نكون بذلك معيلاً لحكم الشريعة هو ده اللي علينا وهو ده ليه منه هو ده اللي علينا وهو ده منه إنما هذه المسائل الفرعية العصرية وخلافه التمثيل تختلف من عصر إلى عصر من بلد إلى بلد ولهذا التوصيل عن هذا نقول يمشي كل بلد في كل عصر في كل زمان ولكن من يقول الراسخون الراسخون اهل الحل والعقد الخبره في هذا الامر لكن افراد الناس احنا احد الناس انصاف طلاب العلم ما ينبغي الاشتغال بهذه الامور بل يرجعوا الامر الى الراسخين واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاءوا به ولو ردوه الى الرسول والى الولي الامرينهم لعلمه الذين يستمدطون امتى ما نفهم الكلام دي امسا نفهم الكلام لعالم مولدين ناس تم بطولهم مش تبقى انت قدام ادله مثلا مئة بالمئة واضحة تقوم ترد هذا الكلام نظر لشبهة بسيطة قلت قلبك مثلا لم تستطع سؤال العالم فيها او الشيخ فيها او كذا باقية شبه رددها بحق كل ولهذا لما تيجي تستدل على هذا لا تستدل بلايه بتشخص الواقع بس الكلام ده مثلا غلط زي اخونا بيقول الكلام انا مردود طبعا انا نظر اخي الى انه ما يكشل كلام هذا مردود فليس هذا صحيح هذا ليس صحيح لكن نقول يشكل على هذا الكلام كذا كذا لان احنا اللي قلناه قال الله قال رسول. حتى ولو كان المقصد هو كذا إن, ان ابن عمر لما قال لا تمنعوا ما الله مساجد الله ورفع النبي فقالوا على دو الله اللي ممنعون فهو مش يقصد منع يعني او رب السنة لكن يقصد ان حال النساء النهاردة اختلف عن الايه فاقبل عليه ابن عمر يصل بوه سببا ما يسببه مثله اوقات ما نقولش بس هذا مردود بكذا اولا ايه لي اعرفك ان هذا مردود ويالي اعرفك ان الدليل الذي ذكرته من الواقع يصلح رد فلا يفرش ان احنا نستدل بواقع جزئي عملي على رد لحوص يعني مثل ازاي نقول مثلا قالت على ولم ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع من لسه هي الرغاية اللي فيها يرضونا عنها هي ايه طبعا لكن لما اجي بص تلوقتي مثلا الائي مثلا يعني مثلا بلد معينة امريكا او كده وقفت مع الشعب الفلسطيني ضد اليهود ودك اليهود دكا لو جينا نقول الايادية بعد الوقت عدى لما هيكون هناجي ولا وللأ لا ده هم رضوا عنا من غير ما نتبع من نتبع. هم عارفين احنا مصفين وموحدين وكل حاجة ومع ذلك وقفوا معنا ضد اليهود نقول لا حتى ولو وقف انظروا الى ما يرمي الي هؤلاء ليه وقفوا اكيد في حاجة تعالوا بقى نبحث. بحث ده الراصخ بقى خلاص المتخصص في الخضرة بالسياسة في حاجة لان ده مش هيرضى عني ابدا ده بيقع بفعله فئلة, فئلة هذا لمصلح إنما مش رأس يبقى لا أصابتها يبقى حكم الشرق ما تتصرش بهين بالواقع. بالواقع فإذا لا الدولة أو لا المسلم إذا لم يضعي في مقدار شمصه يكون لازم فعله مصرط أعداء وبالتالي زي ما أخونا سامح قال فإنهم يستدلون على ذلك في القول اللي تعالى وبيت وله ليتولوا يتولو منكم فإنهم فإنه استدل على ذلك باللازم لازم ده توليته، ثم لم يفسر لنا التولي ما هو فيبقى اشمالات في اشمالات وما اضاع الامه الا الاشمالات لا تولي تولي او لا تعال تعرف ايه تولي ايه هو التولي قولي ظابطه كده واجب تعالى كده قولي ايه هو الواجب اصلا ايه هو الواجب? واجب على مين? ايه نوع الواجب? لكن الكلام ده كله معنيناش اصلا. ولا يهمنا درسته. اهم حاجة. الحلاجة تنتفخ والاوداج والعيون تحمر? ونعرق? وعليك لعنة وماية كده? وكذا ده بيادي. لا لا لا. اما اقول مصطلح؟ اما هقول لضب? اما اقول فوق من اعرف مطالر من ايه? ده مؤداي ايه? وي ولاسيما و... اذا عرض على بساطه التكفير لازم تفرق ده كفر ولا معصيه وحينما قرر ده كفر نوع ولا عين ولا عجب ما طلع بيان واحد 121 ان هؤلاء كفار ان دي منعوا المعونات او منعوا هذا او سجنهم ليه الفرق, الفرق هو نصرة الدين ورغبة الدنيا اذا انا نصرت من اجل دين ظهرت من اجل دين فان هذا كفر مفرج انما انا عاودت نصرت وقافت تخاذلت من اجل دنيا طمع في دنيا فهذا حرام حرام لكن تخاذلت او امتنعت لضعف هذا انا مخطط بهذا اصل انا غير مخطط بكثير من هذا ولهذا لما سلبت الاندلس ووخذت الاندلس ما اوجب العلماء على بقاء الارض كلها لهذا الجهاد واثروا الجميع بهذا لا صح تمام صح تمام لا يعني عايز تقول ايه عايز تقول ان حل آه... ثمامه لما منع هو منع النبي اقر هذا دليل على المقاطعه وان لم يصلوا هذا ونحن بغي بنبغي نمنع هذا يحتاج إلى تحقيق من ذات الامر تقريرا مشهور ان هو قال كذا طب لو قال كذا ما دلنا احنا نقوله بالصبحة اللي هو ايه لكل مقام المقال ولكل حال ما نسموه منها الاحكام عشان كينا احنا لما نجي نقول مثلا مقاطعة نبينقول هي حرام ولا هي حلال هي وجبة ولا هي حرام لا هذه حسب الحال اه ولكن احنا نتكلم عن الموضوع من القدر اقاطع اقاطع هو دور نفسي مثلا ما في مقاطعة لسلع هناك لسه ما جاءت ليش وفيه مقاطعة لسلع موجودة عندي وتملكها مسلمون ما هو ايه ايه اللي بي ما قالوكم موضوع كبير ما هو ايه المشكلة المشكلة كلمة الضوابط ولهذا في بعض الناس اول ما تقول الضوابط واحكام وكل حاجة لها حاجة يزعم هو عايز المسائد بلا ضوابط بلا ضوابط يعني من مما ذكرته انت هذا المسائل اللي بي على ايه وجوب المقاطعة او من المقاطعة خاص بهذا الدليل طيب النبي اخذ واعطى بعض شراء تعمل ايه يا تقول بقى الاخبار دي كاذبة يا تقول النبي نفسه آتم لانهم يقاطع نقول لك لا لا كده ولا كده وما لا يا شيخ زي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وكذا وزي زي بالضبط المرجع والخوارج في الإيمان زي اه اه, اه النواصب زي وهكذا واسط خذ الأديلة كلها خذ الأديلة كلها يبقى النبي هنا حاجة وهنا حاجة نبي هنا حال وهنا حاج نبي هنا مقام وهنا مقام يبدا يدرس هذه هذه الامور كلهم الان انا انا صاحب معرض سيارات ولا صاحب كذا اصبح عندي تملك هذه السلعة عندي ملادي تملكته لما القاطع مين لا يضر الثاني بعض وخلاص مين لا يضر طيب اللي لسه عندهم اللي لسه عندهم هشيخ خلاص احنا صدقناك في اللي عندنا فعلا المسلمين تضرروا وبصالعة افل وبيوتة الافل ده احنا يدخل بيوتنا فعلا ونرجع نقول ادونا لله ولما نقول اعطونا لله هيجينا الرخيف عليه الصليب نجيعنا تان ناكلوا ولا ما ناكلوش نجيبوا ولا ما نجيبوش طب ما انا مناهوت هاجر وكويس واب طيب خلاص صدقناك في ديك انما اللي برا لا يا شيخ اوعى تقول واللي بره ده بقى انا اقدر اقيم دنيا هولا بدونه ولا الا بيه نشب اولي الامر تقدر اولي الامر تستغني ولا ما استغناش قضيك قضر استغني عندي خلاص ما عندناش عايزان لا, لا ما اقدرش هده مستشفياتي ومصانعي وطائراتي واسلحتي اللي انت عايز لحق. كل ده بم... لا لا لا لا ما. اي يعني سبلك دي اه خلاص سبلك دي دي بقى دي ماشي دي لأة دي اه دي كذا دي كذا الاخير يبقى حتى اللي بره حتى لو هو ما جاش مصالح ما بتد انا عايز قوتي عايز انا خد ابني نفسي هلاقي اشكاله في بالي يبقى في تفصيل ما فيش تفصيل في تفصيل اظن خدت يعني حق حقه ايه وزياده في هذا الباب لان انا تعبان جدا اليوم يعني والله احنا بنتكلم كده من ايه بس دائما المسائل هذه يعني الانسان ينسى التعب فيها لان الحياه ان هذه المسائل قد لاجت كثير من الشباب اجوبه عنها من يعني في مثل هذه الدروس العامة وثانيا لن يفهمها الفهم الصحيح من بطون الكتب ليه؟ لان الكاتب اما ان يصرح فيكون مصرحا بفكرة يراها لا للادلة من جهة راحة اخذ بالك او ستنفقد بقى الكلام ده من الجتون ولا عندك اهلية ولا يالحنا نقول الحاجات ديت لا تؤخذ إلا عن المشايخ لأي احنا فهمناها أصل من المشايخ يعني هفهمناها عن الحاجات وما لأي الفرد هتكتشت على الدرسه متحضرش ايه الفرد هتكتشت كتاب او تحضر شيخ لأي من ده هتقرأه في طول كتب متشاعث جمعه مناطه انزاله على الواقع كل ده يصعب لك إن انت تاخده الا عن طريق الشيخ لأنه هو اخذ اصلا يعني هذا هذه امور تؤتى بالتلقي وتؤتى بالرسوخ لا سيما في واقع يتجاذب امراض يتجاذب فعلا يعني اعتداء صارخ وقوي واهدار لكرامه المسلمين في بقاع الارض من الاعداء فده بيشكل عواطف جياشه عندنا جميعا بين ده وبين التكييف الشرعي القائم على سياسة شرعية وضرق مصالح وضرق مفاسد فعشان تجيب ضابط حطار في الواقع بقى ده اللي, اللي انا شايف قدامي قدامي اشلاء ممزقه عمالة تتشال رجلين فقدين فروس وتقول الكلام ده بيبقى صعب بيبقى صعب قوي قوي, قوي. قبوله يعني صعب يعني عايزين ايه ده نشرب عصير بارد ونتكلم في الكلام ده ليازا بيبقى الكلام ده وقت اللي يعني الحاجات دي تقفعت في بالك وليازا احنا بنغض الطرق بقى عن مثلا اللي بيحصل ده وقت لتيجت سلبية عندنا لتيجت عدم فهمنا للشرق لتيجت عدم فهمنا الواقع لتيجت اقحام الامة نقحم من في لحظات لا ينبغي هذا وبعدين بيجي نقول شوفوا شوفوا الرجلان والعينان والاينان لما احنا نعملنا كده وانت كنت فكر ماشي يبقى كده ولا ايه هو انت كده فكر بشيبة كده? انت ليه قحالة الامة ما كنت تنتظر اصغر شوي ما حقونالك كده? ما هو ده اللي احنا بنقوله ما هو ده اللي احنا بنقوله ده المفاسد مقدم على جيدة المصادر ما هو ده اللي احنا بنقوله رب يا ابو جندل عشان احفظوا مسلمون كلهم رب يا ابو جندل وضعوا يا مسلمون اقطاب الارض اروح واجبوا رحمة تعالى الاسلام بيقول كد كد كد كد وحد يمنعني تعالى روح كذا ابو جندل يرجع وينزل قولوا تعالى اننا فتحنا لك فتحا مبينا فتح فتح ازاي ابو جندل يرجع وغير ابو جندل فتح ازاي فتح ازاي قول يا جيك رد قول يا جيلها يا راخته غصب عنك فتح ازاي رسول الله استوبها رسول الله ايه ايه رسول الله يا هر هاديه خارج عن دين اباك واجدادك يا ساحر يا مجنون محمد بن عبد الله عرفناك أبو حمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وعاهدك كلمه محمد بن عبد الله وفتح بسم الله الرحمن الرحيم لا ساعتها تحطها اسم الاب والاب تحطها بسم الله احنا ما احنا منعرفش الرحمن الرحيم متاعبدين وفتح ده بالله عليكم لولا القران لصدقنا ما انه ما فتح والواقع فعلا يعني لو احنا عايشنا الواقع ده فتح فتح زي عشان كده عمر جاله افاتش فيه يا رسول الله يعني افاتش في ايمان فحلة طبعا كلنا يعني جميعا يعني محملون بغيظ على اعداء الدين لا شك حنق عشان كده تجد المضوعات دي اللي بتكلم فيها بالعواطف وكذا بيقبل وليتكلم فيها بالضوابط يرد عليه قوله ايه لبقى عندك بس لازم يبقى الكلام ده وجود في الامم ما انا عملي من ايه لازم نصدر عشان تعلم الامة كده تعلم الامة خوالي الامة بتدفع الثمن في بكاء الارض يا احبائي زي ما قالكم القبر زي ما قالكم الحرم المكة يدفع الثمن لا تيجي دي الافكار دي حرم مكة يدفع الثمن ولا يستعتاد عليه ويمسك لزعج انتظروا باذن الله الليلة سيأتي جيش يغزو الكعبة وسينزل الله عليه غضبا مر الليلة مفيش ولا اذان ولا حاجة استلاء الحرم انتظروا المدة ابتدت الاربعه ايام ولا حاجة عشرين يوم لا يوزن في الحرم تحلق الطائرات على الحرم بدل من الحرم ومن دخله كان امنا امنا لا تلتقط مختطه ولا يزجر ولا ينفر صيده تتبادل رصاصات حتى يموت المئات لا معانا المهدي المنتظر المهدي المنتظر فكر فكر الامة بتتفعى الثمن بها يبقى لازم أن نوجد الضواب الضيط. لازم نتكلم في الضواب الضيط ايه والله يا اخوة لازم نتكلم في ضوابط دي ولو قال الوقت ولو اخذ الوقت دي ضوابط مهمة دي ضوابط مش هتعرف تلاقي كتاب مباشرة ودي فطورة عدم فهمها ايو هتقول يعني ايه مش مشكلة دي يعني واحد ولا كان عم عمي محوس عقل متشغلش بالك بواحد موحدة الحرم ده واحد موحدة في سوريا دفعت السماء اكثر من خمسة وعشرين الف قتيل بذكر. واحد. موجزائر مليون قتيل بذكر واحد. صح صح يا بني. صح صح. مش وزاة واحد. اعظم من هذا بكثير. وإلا انا وانت سنفع السماء. وانت مسج ابن كثير لدفع السماء. يا مقتول يا مظلوم فلازم نكثر وننشر هذا الفكر السلفي. السلفي مش كده يقول الفكر السلفي اشتاق فهم منهج يمشي بيه مش شانه سلفي باماره معصر صوبي طول لحيت منهج السلفي منهج لازم تشرب تفهمه تنشره تصبر عليه منهج سلفي لابد يأخذ من اربابه من اهله فانا اخذ سلف له بالكتبه. كتبه. عشان كده زمان انه لكم شيخ سلفي كتاب سلفي. كتاب سلفي وشيخ يحرّف لا. شيخ بدون رجوع للأصول السلفيه في الكتب لا. اوعى تقعد قدام واحد بدريتك بكتبه. لكن واحد بيربطك بكتب السلف اقعد قدامه وإذنه رجبتك. لك لهذا المنج اللي بيقرأه. انما ما فكرته الله عنا. على كل أنا أتسمحكم بس اليوم لان نكتافي بهذا القدر ولعل هذا إن شاء الله لكولناه فيه الكفاية ويستاهل إن شاء الله أجرد السكة ولاني والله مرهق جدا وتعبان عند الكلون احد فسامحوني أن احنا نتوقف اليوم ونكتافي بالقدر هذا